بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ اَلسَّمَاءَ وَاَذْهَابَ الْغَمَامِ وَاِذَا قَدُرَتْ تَقْدِيرًا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ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 مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَابَلَكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلَكُكُمْ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ